الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ل ا ك ل ه ا لا ا ل ل ه والله أ ك ب ر الله أ ك ب ر ولله الحمد الحمد لله المحمود بلسان المؤمنين المتفضل على الخلق أ ج م ع ي ن لا نحصي نعمه ولا نعد آ ل ا ء ه ولا نحيط ب إ ح س ا ن ه فله الحمد كله تبارك اسمه وتعالى جده ولا إ ل ه غيره لا يخيب من دعاه ولا يضيع من رجاه فسبحانه من إ ل ه يعز ويذل ويرفع ويضع ويغني ويفقر ويعطي ويمنع كل شيء بيده إ ذ ا أ ر ا د شيئا قال له كن فيكون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خرج المؤمنون في هذا اليوم العظيم لتعظيمه وتكبيره فما أ ر و ع جموعهم العظيمه وهي تخرج لعيدها مكبره لربها سبحانه معظمه ل ش ع ا ئ ر تتدفق من الازقه والطرق لتحتشد في مساجدها فسبحان من هداها اليه وسبحان من دلها عليه وسبحان من سيرها لتشهد صلاتها وتفرح بعيدها وتقف بين يديه ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب واشهد ان محمدا عبده ورسوله شرع لامته الاعياد الشرعيه فاغناها عن ع ي ا د الجاهليه ونهاها عن ا ل أ ع ي ا د ا ل ب د ع ي ة و أ م ر ه ا بالتمسك ب ا ل ش ر ع ة ا ل ر ب ا ن ي ة و ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ّ ة فلا خير إ ل ا أ ح ب ه لنا ودلنا عليه ولا شر إ ل ا كرهه لنا وحذرنا ّ منه تركنا على بيضاء ن ق ي ّ ة لا يزيغ عنها إ ل ا هالك صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى أ ز و ا ج ه و آ ل ه الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر الله أ ك ب ر ولله الحمد الله أ ك ب ر صام له المؤمنون تعبدا ورقا الله أ ك ب ر قام له القائمون محبه وذلا الله أ ك ب ر بذل له المحسنون رجاء وخوفا فالله أ ك ب ر على ما هدانا والله أ ك ب ر على ما أ ع ط ا ن ا والله أ ك ب ر على ما أ و ل ا ن ا ولله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ولله الحمد كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه ولله الحمد لا نحصي ثناء عليه هو كما أ ث ن ى على نفسه الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر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 يتميز عن اعياد الكفار بنوره وبهائه ويختص بخيره ومصالحه وبركاته عيد عظيم مبني على التوحيد و ا ل إ ي م ا ن قائم على ا ل إ خ ل ا ص والتمجيد والثناء والشكر للرحمن عيدنا أ ه ل ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن ليس فيه شيء من شعائر الشرك والكفران عيد الفرح والاستبشار عيد ي م ل أ القلوب فرحا وسرورا ويتلالا في ا ل إ ف ط ا ر فيه بهاء وضياء ونورا مقصده ا ل أ ج ل ا ل أ ك ب ر أ ن ه م يحمدون الله على القيام بما فرض عليهم من الصيام وما من به من الطاعات والقيام ا ل م و ص ل ة إ ل ى دار السلام فيشكرون الله حيث وفقهم ل إ ت م ا م صيامه وقيامه وما تفضل به عليهم من الطاعات في لياليه و أ ي ا م ه فيغدون إ ل ى ص ل ا ة العيد مكبرين ولربهم خاضعين ولتكملوا ا ل ع د ة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون قد فرحوا ب إ ك م ا ل صيامهم وقيامهم مستبشرين طالبين من ربهم العتق من النار والقبول ف أ ح س ن و ا الظن عباد الله أ ح س ن و ا الظن بربكم واطمعوا غ ا ي ة الطمع في فضله العظيم ف إ ن ه في هذا اليوم وتُعلن وتُوزَّع الجوائز الذين جدوا واجتهدوا النتائج الذين رمضان فيفرح في س ب قال قوم ف ف ز و وجدوا ا ا ف ن و الزهري ق ا ا ل رحمه الله إ ذ ا كان يوم الفطر خرج الناس إ ل ى المسجد فيطلع عليهم ربهم ويقول عبادي لي صمتم ولي قمتم ارجعوا مغفورا لكم الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر الله أ ك ب ر ولله الحمد أ ي ه ا الناس أ د ي م و ا على العمل الصالح بعد رمضان ف إ ن الله تعالى يعبد في كل ا ل أ ز م ا ن و ا ل أ ح و ا ل بئس قوم لا يعرفون الله إ ل ا في رمضان حافظوا على الفرائض وبكروا للمساجد و أ د و ا النوافل ولا تهجروا المصاحف وليكن لكل واحد ٍ منا ورده ُ اليومي من ا ل ق ر آ ن وحظه ُ الليلي من الصلاه وقدر من ا ل ص د ق ة والبذل و ا ل إ ح س ا ن وشيء من الصيام إ ي ا ك أ ن تترك ا ل ص ل ا ة بعد خروج رمضان ف إ ن ه ا ل إ ف ل ا س بعد الغنى والخراب بعد البنى فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند أ ح م د وغيره إ ن أ و ل ما يحاس به العبد المسلم يوم ا ل ق ي ا م ة ا ل ص ل ا ة ف إ ن صلحت صلح له سائر عمله و إ ن فسدت فسد سائر أمله وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إ ن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك ا ل ص ل ا ة فاياك أ ن تنتكس بعد رمضان اياك أ ن تترك ا ل ص ل ا ة بعد خروج هذا الشهر الله أ ك ب ر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله ب ك ر ة واصيلا أ ي ه ا الناس إ ن الحفاظ على ا ل ه و ي ة والقيم ا ل إ س ل ا م ي ة مسؤوليه مجتمعيه و أ س ر ي ه و ش خ ص ي ة و إ ن الشعوب هي من يقدر على ح م ا ي ة نشئه ومجتمعه فالمجتمع هو حارس ا ل ف ض ي ل ة إ ن الله لا يغير ما بقوم حتى ي غ ي ر و ما ب أ ن ف س ه م فلقد استهدفت ا ل ن ش أ ه ا ل أ ف ك ا ر ا ل س ي ئ ة مما يلقيه ا ل إ ع ل ا م الفاسد و أ ج ه ز ة التواصل ومن وساوس النفس والشيطان حتى صار يسمع ويرى من الانحراف ما لم يعتد عليه وقد لا يملك ا ل ق د ر ة على صده أ و رده فما لم يكن المجتمع و ا ل أ س ر ة على وعي وعلى قدر ا ل م س ؤ و ل ي ة ف إ ن النتائج و خ ي م ة م ؤ س ف ة و إ ن ا ل أ س ر ة هي أ س ا س المجتمع نواه بنائها الزوجان ومن آ ي ا ت ه أ ن خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون نعم ا ز و ا ج لتسكنوا اليها ولم يقل لتسكنوا معها فهو دليل على ان الزواج والاسره سكن واستقرار وهداه وراحه بال و إ ن من أ ك ب ر المشكلات التي ب د أ ت بغزو بيوتنا هو تفكك ا ل أ س ر ة بانهيار ا ل ع ل ا ق ة ا ل و ج د ا ن ي ة والشعور بالانتماء ل ل ع ا ئ ل ة ف أ ص ب ح مفهوم ا ل أ س ر ة في نظر الشباب والفتيات بيتا يؤويهم للنوم واللبس ومكانا ل ل أ ك ل والشرب بعيدا عن الشعور بمن في البيت فلا ج ت م ا ع معهم في الوجبات ولا حوار بينهم ومن أ ع ظ م أ س ب ا ب هذه الانهيارات ا ل ا س ر ي ة هي الانفجار في وسائل التواصل الاجتماعي ل ل أ ب و ا ل أ م و ا ل أ و ل ا د فالوالدان حاضران غائبان وكل يرمي ا ل م س ؤ و ل ي ة على ا ل آ خ ر ويريد أ ن يقوم مقامه و ا ل أ و ل ا د منشغلون بهذه ا ل أ ج ه ز ة ودخلوا عالما ً جديدا ً قد لا يعرف مداه الوالدان ولا ك ي ف ي ة التعامل معه بل ولا الخطر الذي يحوطه ويحتف به وقد عرف أ ع د ا ؤ ن ا أ ن تفكك ا ل أ س ر ة هو أ س ر ع طريق لضياع ا ل ه و ي ة فعملوا عليه ف ب د أ و ا يزهدون ا ل م ر أ ة ب أ ع ظ م و ظ ي ف ة لها وهي ت ر ب ي ة أ و ل ا د ه ا ورعايتهم وسعوا في المناداه بما لم يسبق في تاريخ ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة وهو ا ل د ع و ة إ ل ى إ س ق ا ط ا ل و ل ا ي ة ا ل ش ر ع ي ة التي شرعها الله ورسوله ليس ل أ ج ل تسلط ا ل أ و ل ي ا ء و إ ن م ا للحفاظ على ا ل م ر أ ة وحمايتها وصيانتها حتى صارت هذه ا ل و ل ا ي ة من أ ه م مقومات المجتمعات ا ل م س ل م ة ا ل م ت م ا س ك ة ورسولنا صلى الله عليه وسلم وهو منشغل بتبليغ ا ل ر س ا ل ة التي هي مهمته التي أ ر س ل بها ومنشغل ب أ م و ر الناس لم يشغله يوما ً عن بيوت أ ز و ا ج ه ولا أ و ل ا د ه فهو معهم في كل أ م و ر ه م بل ويتابع أ ح و ا ل المتزوجات من بناته ويلاطفهم ويمازحهم ويحادثهم تامل َّ قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه احمد وغيره من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائه وفي لفظ الترمذي من حديث عائشه ان من اكمل المؤمنين ايمانا أ ح س ن ه م خ ل ق ا و أ ل ط ف ه م ب أ ه ل ه الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر الله أ ك ب ر ولله الحمد بارك الله لي ولكم في ا ل ق ر آ ن العظيم ونفعني و إ ي ا ك م بما فيه من ا ل آ ي ا ت والذكر الحكيم أ ق و ل ما سمعتم و أ س ت غ ف ر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب و خ ط ي ئ ة فاستغفروه وتوبوا إ ل ي ه إ ن ه هو الغفور الرحيم الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله ا ك ل ه الا الله والله أ ك ب ر الله أ ك ب ر ولله الحمد أ ي ه ا الناس إ ن من أ ع ظ م مظاهر العيد ما يحدث بين ا ل أ ه ل والجيران من ص ل ة ل ل أ ر ح ا م وتبادل للتزاور والسلام مما له ا ل أ ث ر البالغ على النفوس في نشر ا ل م ح ب ة و ا ل ا ل ف ة والتعاون بين ا ل أ ق ا ر ب وهذه عباده ع ظ ي م ة جاءت بها ا ل ش ر ي ع ة قال الله والذين يصلون ما أ م ر الله به أ ن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من أ ح ب أ ن يبسط له في رزقه و ي ن س أ له في أ ث ر ه فليصر رحمه أ ي ه ا المسلم إ ن العيد ف ر ص ة ع ظ ي م ة لتصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ايتها ا ل أ خ و ا ت الشريفات والحرائر المصونات العفيفات يا من أ ع ز ك ن الله بالدين وشرفكن بالستر والجلباب تمسكن بحجابكن كما تتمسكن بدينكن فالله الله في حيائكن وعفافكن واعلمن ان أ ا ل م ر أ ة بصلاحها يصلح المجتمع وبفسادها يصبح المجتمع في تيه وسراب فالام هي المجتمع وهي الاساس وهي صمام ا ل أ م ا ن ب إ ذ ن الله ومعايده ص ا د ق ة ودعاء صادق لجنودنا المرابطين في جنوب ا ل م م ل ك ة ف إ ن ما يقومون به لهو بحمد الله جهاد شرعي ل أ ن ه دفاع عن عقيدتنا وعن ديننا وعن بلادنا وعن بلادنا هذا البلد الذي قام ولا زال على ش ر ي ع ة الله وهو نصره ل إ خ و ا ن ن ا أ ه ل ا ل س ن ة في اليمن وختاما عباد الله ف إ ن ه في هذا اليوم يكتمل الفضل ب م و ا ف ق ة العيد لعيد ا ل أ س ب و ع وهو يوم ا ل ج م ع ة فهذا فضل عظيم فاستغلوا دقائقه وساعاته واعلموا أ ن من صلى ص ل ا ة العيد ب إ د ر ا ك ر ك ع ة منها ف أ ك ث ر فله رخصه الا يحضر ا ل ج م ع ة ولا يسقط عنه فرض الظهر و إ ن حضر ا ل ج م ع ة فخير على خير و ع ب ا د ة مع ع ب ا د ة جاء عند أ ب ي داود من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أ ج ز ا ه من ا ل ج م ع ة و إ ن ا مجمعون ولكن لا يؤذن في مساجد الجماعات بل ا ل أ ذ ا ن خاص بمساجد الجمع فقط وستصلى ا ل ج م ع ة في الجوامع أ ع ا د ه الله تعالى علينا وعليكم وعلى المسلمين باليمن و ا ل إ ي م ا ن و ا ل س ل ا م ة و ا ل إ س ل ا م وتقبل الله منا ومنكم ومن المسلمين صالح ا ل أ ع م ا ل وجعل عيدكم سعيدا وعملكم رشيدا و أ ع ا د عليكم رمضان أ ع و ا م ا ع د ي د ة و أ ز م ن ة م د ي د ة ب ص ح ة و ع ا ف ي ة و إ ي م ا ن ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى و إ م ا م الورى فقد أ م ر ك م ربكم فقال جل وعلا إِنَّ اللهم و اجعلنا ممن يصلون على النبي يا ايها الذين آ م ن و ا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين و ا ل ا ئ م ة المهديين أ ب ي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ا ل ص ح ا ب ة أ ج م ع ي ن وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن اللهم ع ز الاسلام والمسلمين اللهم ع ز و ا ل إ س ل ا م والمسلمين و أ ذ ل الشرك والمشركين ودمر أ ع د ا ء الدين اللهم وانصر عبادك الموحدين المستضعفين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم آ م ن ا في اوطاننا اللهم امنا في أ و ط ا ن ن ا و أ ص ل ح ائمتنا و و ل ا ة أ م و ر ن ا اللهم وفقهم لما يرضيك وجنبهم معاصيك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أ م ر ن ا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم هيئ له ا ل ب ط ا ن ة ا ل ص ا ل ح ة ا ل ن ا ص ح ة يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين